ي ل موسوعه النابلسي ي و ل ا ل ع ل و ن ا ل ب أ س إ ل ا ق ل ي ل ا أشحة ع ل ي ك م ف إ ذ ا ج ا ء الله خ و ينظرون ف رأيتهم إ ي ي ك تدور أ ع ن م ك ا ل ذ ي يغشى عليه م ن ا ل م ى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 وقذف ف موسوعه النابلسي ر و ن ف للعلوم ر ث ك أرضهم الاسلاميه ر م و و أ ا ت اسماء الله على كل شيء ي ق د ر الحسنى يا أيها ا ن ب ي قل ل أ ز و ا ج ك ن ت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 فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا لسان النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا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 إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آ ي ا ت الله و ا ل إ ك م ه إ ن الله كان لطيفا خبيرا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 لكي م منها ا وطرا ا قضى زيد ز ن و ج ه ل ك لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا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 ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك ا ل ل ا ت ي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 وبنات خالاتك التي ه ا ج و ن معك و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة إ ن وهبت نفسها للنبي إ ن أ ر ا د النبي أ ن ي س ت ن ف ح ه ا خ ا ل ص ة لك من دون المؤمنين قد علمنا عليهم ما فرضنا عليهم فيه موسوعه ا ل ن ه م ل ك ي ل ا يكون ع ل ي ك حرج و ك ا ن ا ل ل ه ف و ر ا ر ح م ا ت ر ج ي ش ا ء م ن ن من ه وتؤوي ت إليك ش ا ء ومن ا ل ت ف ل ا ج ن ا ح عليك ذلك أ د ن ى أ ن ت ق ر أ ع ي ن ه ن ولا يهزن ويرضين بما آ ت ي ت ه ن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أ ن تبدل بهن من أ ز و ا ج موسوعه أ ج ب ك ح س ن إ ل ا م ا م ل ك ت ي م ي ن وكان ك ا ل ل ه ع ل ى كل الذين شيء رقيبا يا أيها آ م ن و ا ل ا ت د خ ل و ا م ي ن لكم إلى ط ع ان م غير ا ظ ر ن إلىه إ ولكن ذلكم ا دعيتم د ف خ و فانتشروا ولا ا فإذا إن ذ طعمتم مستأنسين لحديث ل كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق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 إن أدنى أن ذلك فلا يعرفن موسوعه ا ل ن ا ن ا ل س ي للعلوم ا ل م ر ف و ا س ل ا ل م د ي ن لنقرين ة بهم. لنغرينك ب ه ملعونين ا يجاورونك فيها إلا قليلا ل م أ ي ن م ا ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد ن س ن ه الله تبديلا